حوله ألا تستمر فَالْقَائِمُونَ فَإِذَا هِيَ What <laughs> do in fear بِهِ مَا تَحْبُدُونَ الذي خلق كل فانٍ و الذي Vau, Se Don't pull. All <laughs> and then go so all. Oh.